وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَعْلَمْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدِفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَقَدْ أَعْلَمْنَا مَا 124. ومن كان غنيا فليستعفف 125. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 126. فإذا دفعتم إليهم أموالهم 127. فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا 128. للرجال لصيبا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 124. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 125. ولكم نصق ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد 126. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن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 119. ويأصي الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 110. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شيدوا فمسكوهن في البيوت حتى يتوفّهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما، فإن تبا وأصلح فأعرضوا عنهما إن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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قالين تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار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 وعاشروه بالمعروف فإن كرثتم نفع ستكروا شيئا ويجعل الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت مستبدل زوج ما كان زوج ذَيْتمَ احداهم نقي طارا فلا تاخذوا من شيء اتأخذونه بهتانه واثم مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تن Siap mana kehambaat kum dari wanita, ilah ma'ku diselip. Innu kala fahishetu wa maqutu wa saasabilah. Hurni mati kum, ummahat kum, وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساء وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُ بِهِنَّ فَإِلَّا أَن تَكُونُوا دَخَلْتُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَ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 والله هو الغفور الرحيم يريد الله ليبين لكم وينزيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم الحكيم والله يريد ان يتوب عليكم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 فإن اقوانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها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 أو لمست من النساء فلم تجدوا ما أنفتمم فتيمم صيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كافٌ غفورا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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلم فتيله أظر كيف يفترون على الله الكذب وكفر به إثم مبين ألم تر إلى اللعين أُوتوا نصيبا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 من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليه النارا كلما نظروا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 124. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 125. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن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 فسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو خرجوا من ذياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَشَدَّتْ ثَبِيتَهُ وَإِذَا الَّتِينَهُمْ مِلَّةٌ نَأَجَرَ نَعْظِيمَ وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ 119. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 110. وحسن أولئك رفيقا 111. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل أن فانصابتكم مصيبة قال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا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 يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وما يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فسوف نأته عظيما عظيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال.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 إنهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبطن فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكلا أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من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 والله أشد بأسه وأشد تنكلا. من يشفع شفاعة حسنة كل له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة كل له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقتاً وإذا حيتو بتحية فحي بأحسن منها أو إن الله كان على كل شيء حسيباً الله لا إله إلا هو لا يجمع لا كن لا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسبو بما كسبو أتريدون تهدو من أضل الله أ تريدون تهدوا من أضل الله و من يضل الله فلا تجد له سبيل و الد لو تكفرن كما كفروا فتكونون سواء فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا أَحَدًا هَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِي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 فَأُولَئِكَ كَمَا أَوْءَاهُمْ جَنَّمْ وَسَاءَتْ نُصَيْرَا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ إن كان الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسع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 وإذا قُت فيهم فقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةُ فَالْتَقُونَ طَائِفَةً مِنْهُمْ بَعْكَ وَالْيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَالْيَكُونُ مِنْهُ وَرَائِكُمْ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 126. وإذا كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 127. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِرَائِهِمْ قُومُوا إِن تَكُونُوا تَلْمَنَ فإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُل لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ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 118. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا 119. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم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 ومن يجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتضاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم ونصليه جهنم وساءت مصيره إن الله لا يغفر أيشراك بين وَيُنْصِرُ مَن ஆذَنَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ وقال لا أتخذن من عبادك رصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا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 111. من أسلم وجهه لله وهو محسن 112. واتبع علمة إبراهيم حنيفا 113. واتخذ الله إبراهيم خليلا 114. ولله ما في السماوات وما في الأرض 115. وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله أفتئكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتمن النساء اللاتي في يتمن النساء اللاتي لا تؤتون ذنبا كتب لذنبا وترغبون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 فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير 110. وأحضرت الأنفس الشح 111. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 112. ولن تستطيعوا أن تعدلوا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كل من من ساعته وكان الله واسعا حكيما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 129. ويذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا 120. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أوليا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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما إفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم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 اتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هو الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولن يفرقوا بين أحد منهم أولئك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 فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا له دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِغُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ عَاهَدُوا حَرَمًا نَّعْلَمُ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحي النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصدالط وعيسى وأيوب ويونس ويونس وهون وسليمان وأتينا داود زبورا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 إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسير يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق مر ربكم فأملوا خير لكم فأملوا خير لكم وإن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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه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 ومن يستنكف عن عبادته ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم الى الجميع فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنفَيَنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ